Book 2 96 96 55 Sid, der du no er det Sauen! Konjunktioner tre. Horruf for Laf falfa. Horrufeller artef. Deræde der. Jeg står op, så snart snarteæke ringer إنهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه انهض من النوم مجرد أن يدق المنبه ييب وتر ليس يسستطية ليسلك الصير متعب بمجرد أن يكون علي أن أدرس. أصير متعباً مجرد أن يكون علي أن أدرس. Jeg holder op med at arbejde så snart jeg fylder træs Så at jeg vækker for anilamel, bimujarredi an asira fi sittin. Så jeg for anilamel, an asir fi sittin. Og når ringer du? Meta anta ikke sat tæ at tasse? Så snart jeg har tid. الإيblick. بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. مجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. يرinger، سرعان ما سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. إلى متى سوف تشتغل؟, إلى متى سوف, تشتغل؟ <تصفيق> سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل طالما سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. <تصفيق> سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. سوف أعمل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 إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ han sitter på værshus i sted يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت så so, vid jeg ved, bor han her. Haspama a'lam, fa'innahu yaskun huna. Hasp ma a'lam, fa'innahu yaskun huna. Så vid er hans kone syg. Hasp ma a'lam, fa'inn Zaujetahu marida. Hasp ma a'lam, fa'inn zawjatu marida. Så vid jeg ved er han arbejdsløs. Haspama a'lam fa'innahu aatil 'an al-'amal. Haspama a'lam fa'innahu aatil 'an al-'amal. Jeg så over mig. Ellers ville jeg have været kommet til tiden. Laqad rahat 'alayya nawma wa illa lakuntu hasab al-maw'id. Laqad rahat 'alayya nawma. وإلا لكنت حسب الموعد. Jag kom för sent till لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Jag kunde inte لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد